وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم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 قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنَّا أن إللاا بَشَر مِثلونَا تُرونَ أَ تَصُدّونَ عََّا كانَ يَعمُدُ أَبَهُ فَأتُونَ بِسُ الْ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 ذالكا لِمَن خافَ مَقَامِ رَبِّهِ وخافَ وَعِيدِ واستفتحوا وخاب كلُّ جبارٍ عنيدٍ من وراءِ جهنم ويُسقى من ماءٍ صديدٍ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 مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كَسَبُوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق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 قالوا لَهَدَانَ اللَّهُ لَدَينَاكُم سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعَن أَمْ صَدَرْنََّا مَا لَنَا مِم مَح وَقَالَ الشَّيطانُ لََّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِ اللهَّه وَعدْدَهُمْ وَعْدَ الْ الحَبِّ وَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُم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 مَا صِيرَتْكُمْ إِلَّا نَاءُ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ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 رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن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 وَقَدْ مَكَرَ مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ نَذِيرٌ تَقَ